فضيله الشيخ عطيه من غسل الميت هل يجب عليه أن يغتسل الغسل لمن غسل أو غسل ميتا مستحب وليس بواجد كما قاله جمهور العلماء وذلك لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا وقطعنا جماعة في صحة هذا الحديث لكن الحافظ ابن حجر قال حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أنه حسن يحتج به والأمر في ذلك للندب لا للوجوب بما روي عن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل رواه الخطيب بإسناد صحيح ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل فقالوا لا رواه الإمام مالك من هنا نعلم أن الغسل من غسل الميت سنة وليس فرضا والله أعلم